وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا يَرَىٰ مَا يُخْرِجُهَا مِنْ يَدِهِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ بِموسى وَهَارُونَ أَلَمْ فِي الْفِرْعَوْنَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ ذَٰلَا مَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر نوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم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 بِأَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُمْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَسُطُّونَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يذكرون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 وَتََّتكَنمَ تُ رَبٍّكَلْحُسن عَ بَنِي الصر إلَ بِمَا صَبرُ وَدََّرُ نَ مَا كانَ يَصْمَعُ فيِي الععون وَقَمُون وَم كَوا يعَرش وَجزْنَا بِبَن الصر إلَ البَح على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهنون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقدلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء of the